عليك وعلى والدتك إن أيتك بروح القدس في المذيعك غدا واذ cm si وإلم tu over uh -huh. No, <laughs> no. فصخرج <تصفيق> رجل ما إذ ألمت كل Jesus. Mm -hmm. تبا لي إلى عنك إذ تغم بالبياض. إذ تغم بال <laughs> why is? Please, <laughs> What was the good man? What was OK. <laughs> <laughs> <laughs> که namas oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey,